بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر 124. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى 125. وأما من بقل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى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 الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتق الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه اعلى ولا سوف يرضى